ينادونهم أ ل م نكن معكم قالوا بلى ولكنكم ف ت ن ت م أ ن ف س ك م وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ف د ي ة ولا من الذين كفروا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 ثم قفينا على آ ث ا ر ه م برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم و آ ت ي ن ا ه ا ل إ ن ج ي ل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ر أ ف ه و ر ح م ة ورهبانيه ة و ر ب ابتدعوها ن ي ة ما كتبناها عليهم إ ل ا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها